إذا قام في الصلاة انظر هذا الفرق بين الذي يصلي والذي لا يصلي الذي لا يصلي امتلأ بالذنوب والسيئات ليست فقط الصلاة بل حتى الذنوب الأخرى لا تكفر إذا قام المؤمن ليصلي لله عز وجل أتي بذنوبه جمع الذنوبه فوضعت على رأسه وعاتقه فإذا ركع أو سجد تحاتت خطاياه فزد يا عبد الله ما شئت من ركوعك وزد ما شئت من سجودك فإنما تحط من خطاياك حطا إن الحسنات إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين آخر وصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الصلاة, الصلاة كان يوصي اصحابه يقول لهم الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم